قد أفلح من زكاها وقد خوب من دساها كذبت ثمود بطهواها إذ بعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها